افتح في البتول واشرح عنها واقول انت اصل الاصول يا جوار مكنون بك يا نعمتنا وخلاص جنسنا الفرحون تجسد الابن بسباب من فخر البنات صلب عنا ومات عند الاقرانيون ثمره العنف سباني حبك يا حق شائر وأقوال وقبلتي قال وهو سر مكنون حاويت الثمرة وهو رب القدره صرت سماء مثمره يا اعطي ادم بعد ان كان نادم واعتقت العالم من كيد العرقون دائم التمجيد تجسد وهو الوحيد من اسر السكون و اسبني اشتاء حزنك وتجسد منك رب العرش المكنون ربوات ثم قلوف من حول العرش وقوف وتبارف وصفوف وشعداء سالت عنا الأحزان وصرنا تطنئنان بك يا قرات العيون نحن بك فرحون سالوا ما شهدت بان العذاب I thought that the rules كل التعظيم يا ابنتي وقيم حملت السر العظيم ووضعته قرة العيون موسى وداليال قال فيك أمثال ونطق بأقوال حبلك يا بنات صهيون نورت الاكوان يا فخر العزمان لولاك ما كان